رواه البخاري ومسلم هذا الحديث خ ر ج ه من طرق عن أ ب ي ه ر ي ر ة وفي بعض أ ل ف ا ظ ه ا فلا يؤذي جاره وفي بعض أ ل ف ا ظ ه ا فليحسن قرا ضيفه وفي بعضها فليصل رحمه بدل ذكر الجار و خ ر ج ه أ ي ض ا بمعناه من حديث أ ب ي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي و الحديث عن النبي صلى الله عليه هذا الله صلى ل عن س من م حديث ع ا ئ ش ة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وابي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي وابن عباس وغيرهم من ا ل ص ح ا ب ة فقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم كان كذا وكذا بالله الآخر فليفعل يدل على أ ن هذه الخصال من خصال الايمان إ ي م ن أن وقد سبق أن الأعمال تدخل الأعمال ف ا ل إ ي وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ ي م ا ن بالصبر و ا ل س م ا ح ة قال الحسن المراد الصبر عن المعاصي و ا ل س م ا ح ة بالطاعه ة تارة وأعمال بحقوق تتعلق الإيمان ا ل ل كأداء الواجبات وترك الواجبات المحرمات ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره و ت ا ر ة تتعلق بحقوق عباده ك إ ك ر ا م الضيف و إ ك ر ا م الجار والكف عن أ ذ ا ه فهذه ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء يؤمر بها المؤمن أحدها ق وقد ل الخير والصمت عما سواه و روى الطبراني ن من حديث أسود بن ي حديث المحاربي قال قلت يا أصرم أسود أ رسول و قال الله قلت قال هل تملك لسانك قلت ما أ م ل ك إ ذ ا لم أ م ل ك لساني قال فهل تملك يدك قلت فما أ م ل ك إ ذ ا لم أ م ل ك يدي قال فلا تقل بلسانك إ ل ا معروفا ولا ت ب ص ط يدك إ ل الا إ ى خير وقد ورد وقد أن س اللسان ت ق ا م من ة خ ص ا ا ل ل إ ي م ا ن كما في المسند عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم, قلبه حتى يستقيم لسانه وخرج من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ك لن تزال سالما ما سكت ف إ ذ ا تكلمت كتب لك او عليك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الرجل ليتكلم ب ا ل ك ل م ة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أ ب ع د ما بين المشرق والمغرب وخرج والترمذي وسلم هريرة الرجل الإمام النبي الله قال صلى عليه إن أحمد من أبي حديث عن ليتكلم بالكلمة لا يرى ي بها بأسا ه وفي ي سبعين بها خ ر ا ف النار وفي صحيح البخاري عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وإن من رضوان من الرجل بالكلمة الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد بالكلمة من صخط الله ليتكلم يلقي ليتكلم يرفعه صخط لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم و خ ر ج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث سليمان بن سحيم عن أ م ه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الرجل ليدنو من ا ل ج ن ة حتى ما يكون بينه وبينها إ ل ا ذراع فيتكلم ب ا ل ك ل م ة فيتباعد منها أ ب ع د من صنعاء وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يتكلم بالكلمة من ما ما يوم أحدكم يتكلم بالكلمة من عليه تبلغ بلغت فيكتب النبي الله لا رضوان الله الله بها رضوانه يلقاه لا الله صلى يقول له إلى إن يظن أن وإن صخط ما يظن أ ن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إ ل ى يوم يلقاه وقد ذكرنا فيما سبق حديث أ م ح ب ي ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام المنكر وذكر عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل فقوله صلى الله عليه وسلم ابن آدم عن عز فليقل خيرا او ليصمت امر بقول الخير وبالصمت عما عداه وهذا يدل على انه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه بل اما ان يكون خيرا فيكون مامورا بقوله واما ان يكون غير خير فيكون مامورا بالصمت عنه وحديث معاذ وام حبيبه يدلان على هذا وخرج ابن أ ب ي الدنيا حديث معاذ بن جبل ولفظه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ ثكلتك أ م ك وهل تقول شيئا إ ل ا وهو لك او عليك وقد قال الله تعالى اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من يلفظ ق وقد ل إلا لديه ر ي ي ب ع ت وقد أ ج م ع السلف الصالح على أ ن الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أ ب ي ا م ا م ة ب إ س ن ا د ضعيف وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح النبي عليه يصلي الله إذا كان صلى أحدكم عن فانه يناجي ربه والملك عن يمينه وروي من حديث ح ذ ي ف ة مرفوعا إ ن عن يمينه كاتب الحسنات واختلفوا هل يكتب كل ما تكلم به أ و لا يكتب إ ل ا ما فيه ثواب أ و عقاب على قولين مشهورين وقال علي بن أ ب ي ط ل ح ة عن ابن عباس يكتب كل ما تكلم به من خير أ و شر حتى إ ن ه ليكتب قوله أ ك ل ت وشربت وذهبت وجئت حتى إ ذ ا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله ف أ ق ر ما كان فيه من خير أ و شر و أ ل ق ى سائره فذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أ م الكتاب وعن يحيى بن أ ب ي كثير قال ركب رجل الحمار فعثر به فقال تعس الحمار فقال صاحب اليمين ما هي ح س ن ة أ ك ت ب ه ا وقال صاحب الشمال ما هي س ي ئ ة ف أ ك ت ب ه ا ف أ و ح ى الله إ ل ى صاحب الشمال ما ترك صاحب اليمين من شيء فاكتبه ف أ ث ب ت في السيئات تعس ي الحمار وظاهر هذا أ ن ما ليس بحسنه فهو س ي ئ و إ ن كان لا يعاقب عليها ف إ ن بعض السيئات قد لا يعاقب عليها وقد تقع م ك ف ر ة باجتناب الكبائر ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلا فيحصل له بذلك ح س ر ة في ا ل ق ي ا م ة و أ س ف عليه وهو نوع عقوبه ة هريرة وخرج وأبو داود والنسائي وسلم قوم يقومون من مجلس لا يذكرون مجلس الإمام النبي الله قال ما لا الله صلى عليه أحمد من من من أبي حديث عن ي ف إ ل ا قاموا عن مثل ج ي ف ة حمار وكان لهم ح س ر ة وخرجه الترمذي ولفظه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إ ل ا كان عليهم تره ف إ ن شاء عذبهم و إ ن شاء غفر لهم وفي ر و ا ي ة ل أ ب ي داود والنسائي من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ت ر ى ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره ى زاد النسائي ومن قام مقاما ا لم ل ل ومن يذكر الله فيه كانت عليه من الله كانت من ترى وخرج أ ي ض ا من حديث أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إ ل ا كانت عليهم ح س ر ة يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ن دخلوا الجنه ة وقال قوم فتفرقوا يذكروا قبل مجاهد ما جلس قوم مجلسا ا جلس ل ل أن يذكروا الله إ ل ا تفرقوا عن أ ن ت ن من ريح ا ل ج ي ف ة وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أ ن يتفرقوا إ ل ا تفرقوا عن أ ط ي ب من ريح المسك وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم وقال بعض وقال السلف يعرض على ابن آ د م يوم ا ل ق ي ا م ة ساعات عمره فكل س ا ع ة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات وخرجه الطبراني من حديث عائشة مرفوعا يوم بخير الطبراني تمر بابن آدم لم يذكر حسر الله فيها بخير إلا حسر عندها عائشة ما ساعة بابن إلا القيامة لم من من حديث آدم فمن هنا يعلم أ ن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أ ف ض ل من التكلم به اللهم إ ل ا ما تدعو إ ل ي ه ا ل ح ا ج ة مما لا بد منه وقد روي عن ابن مسعود قال إ ي ا ك م وفضول الكلام حسب امرئ ما بلغ حاجته وعن نخعي قال يهلك الناس ف يوجب ف ض ل المال والكلام وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا وأيضا ا من فإن ح ة إليه ي و ج ق س ا و ة القلب كما في الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا لا الكلام الله الكلام الله القلب الناس الله تكثر ذكر كثرة ذكر بغير بغير أبعد يقص فإن وإن عن القلب القاسي وقال عمر من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أ و ل ى به وخرجه العقيلي من حديث ابن عمر مرفوعا ب إ س ن ا د ضعيف وقال عجلان محمد بن عجلان إ ن م ا الكلام أ ر ب ع ة أ ن تذكر الله و ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن و ت س أ ل عن علم فتخبر به أ و تكلم فيما يعنيك من أ م ر دنياك وقال رجل لسلمان أ و ص ن ي قال لا تكلم قال ما يستطيع من عاش في الناس أ ن لا يتكلم قال ف إ ن تكلمت فتكلم بحق أ و اسكت وكان أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ي أ خ ذ بلسانه ويقول هذا أ و ر د ن ي الموارد وقال ابن مسعود والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ما على ا ل أ ر ض أ ح ق بطول سجن من اللسان وقال وهب بن منبه بن أ ج م ع ت الحكماء على أ ن ر أ س الحكم الصمت وقال شميط بن عجلان يا ب ن آ د م إ ن ك ما سكت فانت سالم ف إ ذ ا تكلمت فخذ حذرك إ م اما لك و إ ع لك ي واما ه ذ باب استقصاؤه ا يطول و ل ق ص و د أن ل صلى الله ن ب ي عليك ه وسلم ل أمر ب ا ل بالخير ا م وخرج ا عما ل ليس س ك و ت ب ي و خ ر ا ل إ م ا م أ ح م د وابن حبان من حديث البراء بن عازب أ ن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنه ة فذكر ف الحديث ي و قال وأسق تطق الجائع وأسقي الضمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فأطعم فإن وأمر عن فكف لسانك إ ل ا من خير فليس الكلام م أ م و ر ا به على ا ل إ ط ل ا ق ولا السكوت كذلك بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس ولذلك يقع فيه الناس كثيرا فكانوا يعالجون الناس كثيرا يقع فيه أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم قال الفضيل بن عياض ما حج ولا رباط ولا جهاد أ ش د من حبس اللسان ولو وقال ولو لسانك اللسان المؤمن لسانك أصبحت أصبحت سجن سجن أصبحت يهمك في شديد يهمك غم سجن سجن أصبحت في غم شديد غم وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه إ ن كان الكلام من ف ض ة ف إ ن الصمت من ذهب فقال معناه لو كان الكلام ب ط ا ع ة الله من ف ض ة ف إ ن الصمت عن م ع ص ي ة الله من ذهب وهذا يرجع إ ل ى أ ن الكف عن المعاصي أ ف ض ل من عمل الطاعات وقد سبق القول في هذا مستوفى وتذاكروا عند ا ل أ ح ن ف بن قيس أ ي م ا أ ف ض ل الصمت أ و النطق فقال قوم الصمت أ ف ض ل فقال ا ل أ ح ن ف النطق أ ف ض ل ل أ ن فضل الصمت لا ي ع د صاحبه والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الصامت على علم كالمتكلم على علم فقال عمر إ ن ي لارجو أ ن يكون المتكلم على علم أ ف ض ل ه م ا يوم ا ل ق ي ا م ة حالا وذلك أ ن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه فقال له يا أ م ي ر المؤمنين وكيف ب ف ت ن ة المنطق فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوما فرق الناس وبكوا فقطع خطبته فقيل له لو أ ت م م ت كلامك رجونا أ ن ينفع الله به فقال عمر إ ن القول ف ت ن ة والفعل أولى بالمؤمن من القول. وكنت ا بالمؤمن القول ل ل أولى ف ع و من من م د ة ط و ي ل ة قد ر أ ي ت في المنام أ م ي ر المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسمعته يتكلم في هذه ا ل م س أ ل ة و أ ظ ن أ ن ي فاوضته فيها وفهمت من كلامه أ ن التكلم بالخير أ ف ض ل من السكوت و أ ظ ن أ ن ه وقع في أ ث ن ا ء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك و أ ن عمر قال ذلك له وقد روي عن سليمان بن عبد الملك أ ن ه قال الصمت منام العقل والمنطق ي ق ض ت ه ولا يتم حال إ ل ا بحال يعني لا بد من الصمت والكلام وما أ ح س ن ما قال عبيد الله بن أ ب ي جعفر فقيه أ ه ل مصر في وقته وكان أ ح د الحكماء إ ذ ا كان المرء يحدث في مجلس ف أ ع ج ب ه الحديث فليسكت و إ ذ ا كان ساكتا ف أ ع ج ب ه السكوت فليحدث وهذا حسن ف إ ن من كان كذلك كان ك س ومن ت ه وحديثه ل خ ا هواه وإعجابه ل ف ة ب ف س ه ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إ ي ا ه وتسديده في نطقه وسكوته ل أ ن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل ل مرسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وفي يرويه فيما ربه ا عن عن عز ق ع ل ا م ة الطهر أ ن يكون قلب العبد عندي معلقا ف إ ذ ا كان كذلك لم ينسني على حال و إ ذ ا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني ف إ ذ ا نسيني حركت قلبه ف إ ن تكلم تكلم لي و إ ن سكت سكت لي فذلك الذي ت أ ت ي ه ا ل م ع و ن ة من عندي خرجه إبراهيم ابن الجنيد وروي ب ك ل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده ق ب ة اما مطلقا ف بعض العبادات كالحج والاعتكاف كالحج ا ا ل و ص ي من م ه عنه ي وروي من حديث ابي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صيام الصمت واخرج الاسماعيلي من حديث علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في العكوف وفي سنن أ ب ي داود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صمات يوم إ ل ى الليل وقال أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ل ا م ر أ ة حجت م ص م ت ة إ ن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أ ن ه قال صوم الصمت حرام الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين إكرام الجار وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار فأما أذى الجار فمحرم فإن الأذى صلى عليه وسلم عن فإن في وفي بغير أمر فمحرم أذى أذى به بعض حق محرم لكل أ ح د ولكن في حق الجار هو أ ش د تحريما وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سئل أ ي الذنب أ ع ظ م قال أ ن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أي ثم أ ن تقتل ولدك م خ ا ف ة أ ن يطعم معك قيل ثم أ ي قال أ ن تزاني ح ل ي ل ت جارك وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د عن المقداد بن ا ل أ س و د قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم حرام القيامة إلى ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يزني الرجل بعشر نسوه ايسر عليه من ان يزني بامراه جاره قال فما تقولون في السرقه قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام قال لان يسرق الرجل من عشره ابيات ايسر عليه من ان يسرق من جاره وفي صحيح البخاري عن أ ب ي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال من لا يامن جاره بوائقه وخرجه ا ل إ م ا م أ ح م د وغيره من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة وفي صحيح مسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل ا ل ج ن ة من لا ي أ م ن جاره بوائقه و خ ر ج ا ل إ م ا م أ ح م د والحاكم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قال قيل يا رسول الله إ ن فلانه تصلي الليل ة وتصوم النهار ة وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها صليطة لسانها قال لا خير ر فيها هي في النار وقيل له إ ن ف ل ا ن ة تصلي ا ل م ك ت و ب ة وتصوم رمضان وتتصدق ب ا ل أ س و ا ر وليس لها شيء غيره ولا تؤذي أ ح د ا قال هي في ا ل ج ن ة ولفظ ا ل إ م ا م أ ح م د ولا تؤذي بلسانها جيرانها وخرج الحاكم من حديث أ ب ي ج ح ي ف ة قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال له اطرح متاعك في الطريق قال فجعل الناس يمرون به فيلعنونه فجاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال يلعنونني قال فقد لعنك الله قبل الناس قال يا رسول الله ف إ ن ي لا أعود وخرجه أبو وخرجه د اعود و د ب م ن من ى حديث أبي هريرة ل م يذكر فيه ف ق لعنك الله قبل الناس و خ ر ج الخرائطي من حديث أ م س ل م ة قالت دخلت شاه لجار لنا ف أ خ ذ ت قرصه لنا فقمت إ ل ي ه ا فاجتذبتها من بين لحيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه لا قليل من أ ذ ى الجار و أ م ا إ ك ر ا م الجار و ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه ف م أ م و ر به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 إ ن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فجمع الله تعالى في هذه ا ل آ ي ة بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد أ ي ض ا وجعل العباد الذين أ م ر ب ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م خمسه ة أنواع أ ح د انواع م بينه ب ي ن ل إ ن ن س ا قرابة وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن سائر ا ل أ ق ا ر ب بما لا يشركونهما فيه ف إ ن ه م ا كانا السبب في وجود الولد ولهما حق ا ل ت ر ب ي ة و ا ل ت أ د ي ب وغير ذلك الثاني محتاج الإحسان نوعان محتاج اليتيم إلى لضعف من من بدنه ضعيف هو وهو هو وهو ومن هو محتاج ل ق ل ة ماله وهو المسكين والثالث من له حق القرب و ا ل م خ ا ل ط ة وجعلهم ث ل ا ث ة أ ن و ا ع جار ذ وقد ر وجار ب جنب وصاحب بالجنب ة و ق اختلف المفسرون في ت أ و ي ل ذلك فمنهم من قال الجار ذ و ا ل ق ر ب ة الجار الذي له ق ر ا ب ة والجار الجنب ا ل أ ج ن ب ي ومنهم من أ د خ ل ا ل م ر أ ة في الجار ذي ا ل ق ر ب ة ومنهم من أ د خ ل ه ا في الجار الجنب ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب وقد روي وسلم يقول أعوذ السوء من من الإقامة الجنب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الله عليه دعائه أدخل دار الرفيق السفر الجار صلى جار في في في في بك فإن ج الجار ر ا ب ا قال ا د ي يتحول ة ومنهم ل من ذي ا ل ق ر ب ة الجار المسلم والجار الجنب الكافر وفي مسند البزار من حديث جابر مرفوعا الجيران ث ل ا ث ة جار له حق واحد وهو أ د ن ى الجيران حقا وجار له حقان وجار له ث ل ا ث ة حقوق وهو أ ف ض ل الجيران حقا ف أ م ا الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجوار و أ م ا الذي له حقان فجار مسلم له حق الاسلام وحق الجوار وحق وحق الجوار وحق الرحم وقد روي هذا الحديث من وجوه اخر م ت ص ل ة و م ر س ل ة ولا تخلو كلها من مقال وقيل الجار ذي القربى هو القريب الجوار الملاصق والجار الجنب و البعيد الجوار وفي صحيح البخاري عن ع ا ئ ش ة قالت قلت يا رسول الله إ ن لي جارين ف إ ل ى أ ي ه م ا أ ه د ي قال إ ل ى أ ق ر ب ه م ا منك بابا وقال ط ا ئ ف ة من السلف حد الجوار أ ر ب ع و ن دارا وقيل مستدار أ ر ب ع ي ن دارا من كل جانب وفي مراسير ل ز ه ر ي أ ن رجلا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أ ص ح ا ب ه أ ن ينادي أ ل ا إ ن أ ر ب ع ي ن دارا جار قال ز ه ر ي أربعون ه ك ذ اربعون و أ هكذا و أ ر ب ع و ن هكذا و أ ر ب ع و ن هكذا يعني بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وسئل ا ل إ م ا م أ ح م د عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو ثلاثين أ و أ ر ب ع ي ن نفسا يعني أ ن ه م سكان معه في الدار فقال ي ب د أ بنفسه وبمن يعوله ف إ ن فضل فضل أ ع ط ى ا ل أ ق ر ب إ ل ي ه وكيف يمكنه أ ن يعطيهم كلهم قيل له لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر ليس له عنده موقع ف ر أ ى أ ن ه لا يبعث إ ل ي ه و أ م ا الصاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة وفسره طائفة ففسره وفسره م ن ه م ابن عباس بالرفيق في السفر ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في ولهذا م الملازم إنما أرادوا أن صحبة السفر فالصحبة الدائمة يريدوا في تكفي في إخراج الحضر أرادوا السفر الحضر أولى و الصاحب فالصحبة ل صحبة أن قال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح وقال زيد بن أ س ل م هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر وقال ابن زيد هو الرجل يعتريك ويلم بك لتنفعه وفي ا ل م ث ن د والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ا ل أ ص ح ا ب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم الجيران لجاره الرابع الله عند من هو وارد على ا ل إ ن س ا ن غير مقيم عنده وهو ابن السبيل يعني المسافر إ ذ ا ورد إ ل ى بلد آ خ ر وفسره بعضهم بالضيف يعني به ابن السبيل إ ذ ا نزل ضيفا على أ ح د